جَعَلْنَا فِيهَا مَوَاسِي شَابِطَاتٍ وَأَسْقَيْنَاهَا مَاءً صُرَاتَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلَقُوا إِلَىٰ مَا يُنْسُبُونَ بِهِ كَذِبًا إِن سلاط شعب لا خليله ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصب كأنه جمالة صفر ويلويا مأدب للمكذبين هذا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمع ماكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون إن يَشْقِينَا فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَثَمَارِهَا بِمَا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تَمَتَّعُ قَلِيلاً إِنَّكُم مُجْرِمُونَ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رَكَعُوا يَرْكَعُونَ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ ثَبِئِي حَدِيثاً بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ